وَلاأُضِلًاَّهُم وَلَأُمَنِّيًاَّهُم وَل آممُرًاَّهُم فَلَ يُبَتتِكَُّ آذَانَ الأنعَ وَل آممًُاَّهُم فَل يُغَيير النَّ خَلْقَ اللهَّ وَمََاتَّخِذِ الشَّيطانَ وَلًَا مِن دُون اللهَّهِ فَقَذِ خَصَِ خسر خُصْرَانَ مّ بِناك